Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahaba yaman wa lahu ba'ad. Fakéf halukom a jamaan. de verschillende methoden, جواز الفعل المضارع كنا احنا زودنا على ما ذكره ابن أجروم وقوع الفعل في جواب الطلب والأمر أو النهي وقوع الفعل في جواب الطلب هو من جواز الفعل المضارع وضربنا مثال بخطبة الحاجة الآية المشهورة بصورة الأح الأحزاب ja, het tape van de lof, het tape van de lof, het de lof, het tape van de lof, het tape lakum de lof, het tape van de lof, het tape van de lof, het tape van de lof, het het وهذا لم يذكره ابن أجرم في جواز الفعل المضارع، ولا شيخ محيدين عبد الحميد الشارح. وبعدين ضربت أنا مثال بحديث البخاري كان قرأ الشيخ بعد الفجر أيامها في ذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر واشتكى من قلة المطر وجفاف الدرج وما إلى ذلك، فقال يا رسول الله سل الله يغيثنا سل الله يغيثنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر اسبوعا كاملا فالرجل دخل نفس الرجل في الجمعة التالية فاشتكى أنهم اوشكوا على الهلاك من كثره المطر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بأن يخفف الله عنهم هذا المطر فقال يا رسول الله سل الله يمسكها ففي المرة الأولى مطبقش القاعدة بتاعتنا بتاعت وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب وقال له سل الله يغيثنا وبعدين في المرة التانية قال له سل الله يمسكها بالجزم فما الحكمة وما العلة وقلنا ان باب التأويل واسع ولكن لم نبحث في المسألة حتى انا سألت الشيخ بعدها قال هذه هي الرواية لان في ثلاث روايات في البخاري وكلها بنفس الطريقة الشق الأول من الحديث سال الله يغيثنا والشق الثاني سال الله يمسكها فالأخت المشكورة جزا الله خيرا بتقول أن هي ورد بحثت في المسألة فوجدت في كتاب عقود الزبرجان على مسنة الإمام أحمد في أعراب الحديث ما ملخصه أن للفعل ثلاثة أحوال يعني يمكن تأويل يمكن إعراب الفعل في جواب الطلب على ثلاثة أوجب الوجه الأول وهو الأشهر وهو الأولى وهو الجزء لوقوع الفعل في جواب الطلب وكما مثلنا بالآية وله أمثلة في القرآن كثيرة جدا والوجه الثاني وهو المستخدم في نصف الحديث الأول وهو ما أشكل علينا سل الله يغيثنا هو الرفع على الاستئناف وعن نقول الاستئناف اللي هو إيه؟ بداية كلام جديد ويكون التقدير سال الله وهو عز وجل يغيثنا سال الله ثم هو يغيثنا يبقى يغيثنا حتبقى خبر لمبتدا مقدر ومحزوف تقديره كلام مستأنف جديد وبالتالي لم تقع في جواب طلب سال الله وهو يغيثنا يعني إذا سألته لنا وأنت مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم فهو فهو يغيثنا وعلى هذا يكون الفعل إيه مرفوعا وفيها وجه ثالث عند العرب أن يكون الفعل منصوبا وإذا نصب ينصب بأن مضمرة يعني يا رسول الله سل الله أن يغيثنا يعني سل الله الغوثة والمطر لنا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسبك وتؤول بمصدر منسبك من أن وما دخلت عليه يبقى سل الله إغافتنا سال الله ان يغيثنا ثم حذفت ان ويبقى يعني هذا وجه جائز عند العرب وإن كان الاشهر نعم الرفع يكون الخبر اي ما احنا قلنا الرفع على انه استئناف سال الله وهو يغيثنا فتبقى جمله يغيثنا خبر المبتدا محذوف تقديره هو او النص على إضمار ان محذوفه يبقى سال الله ان يغيثنا ابقى منصوبة ومثله ومثله قوله العرب خذ اللصة وهذا مثل مشهور خذ اللصة قبل يأخذك خذ اللصة قبل قبل والتقدير قبل أن يأخذك خذ اللصة قبل يأخذك وليه إحنا قدرنا أن هنا محذوفة وقلنا يأخذك لان قبل لما تدخل ياتي بعدها مضاف اليه قبل كذا وبعد كذا قبل وبعد ليهم حالتين اما ان تضاف الى ما بعدها هتبقى منصوبه وساعتها بتفيد قبل نقطه محدده في الزمان او بعد وقت محدد في الزمان يعني قبل الفجر ومن بعد صلاه العشاء في القران صح من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء ثلاثة عورات لكم فلو قبل مضافة إلى حاجة أو بعد مضافة إلى حاجة بتفيد القبلية النسبية والبعدية النسبية وساعتها بتبقى ظرف منصوب فاخذ اللسة قبل يأخذك تقبل دي عايزه مضاف اليه والإضافة من علامات الأسماء مش ما ينفعش الفعل يقع مضاف ينفع الفعل يقع مضاف اليه ما ينفعش يبقى لازم نضمر شيء بعد قبل يخلينا نعرف نحول الفعل ده لمصدر ايه اللي بيحول الفعل لمصدر ان المصدرية يبقى خذ اللصه قبل اخذه لك خذ اللصه وبالتالي في المثال المشهور خذ اللصه قبل ياخذك يبقى في ان مضمرة عشان ينفع الآن وما دخلت عليه تؤول بس ويبقى هو المضاف إليه بعد قبل ونفس الكلام ينطبق على سل الله يغيثنا يعني سل الله إغاثتنا ويبقى المصدر المنسابك هنا أبار عن مفعول به سل الله إغاثتنا مفعول ثاني لسل فجزة الأخت خيرا برك الله فيها الحالة الثانية القبل وبعد يسمى مقطوعة عن الإضافة وساعتها تفيد مطلق القبلية يعني قبل كده في الزمان الذي لا ليس له بداية وبعد تفيد مطلق البعدية في الزمان الذي ليس له نهاية لله الأمر من قبله ومن بعده وفي الحالة دي ما بتبقاش معربه بتبقى مبنية على الضم زي ما احنا شايفين قبلها حرف جر قد كده في الآية سورة ايش هذه؟ صرط الروم لله الأمر من قبل ومن بعد هل قبل أضيفة إلى شيء أبدا؟ هل بعد أضيفة إلى شيء؟ لأن مفيش وقت محدد في الزمان لكون الأمر لله عز وجل لله الأمر من قبل يعني من قبل أي شيء في الزمان الأبدي ولله الأمر من بعد من بعد أي شيء في الزمان اللي إيه أسترمادي. ما فيش حدود لكون الأمر لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى قال لله الأمر من قبله ومن بعده ساعتها اسمها مقطوعة عن الإضافة وبالتالي تبنى على الضم تبنى إيه على الضم أما في هذا المثل خذ اللص قبل هي منصوبة صح لا مش مقطوعة عن الإضافة مش مبنية يبقى عايز مضاف إيه بعديها عشان كده احتاجنا أن نقدر أن مضمرة ينفع الفعل يأخذك ده يتحول إلى مضاف إليه لأن الفعل لا يقع أبدا مضافا إليه واضح ولا تاهد نعم قبل قد تكون معربة وقد تكون مبنية طعر إذا أضيفت إلى شيء بعدها قبل كذا بعد كذا وتكون مبنية على الضم إذا لم تضف إلى شيء كانت مقطوعة عن الإضافة وزي ما قلنا ساعتها المعنى اللي هو مطلق القبلية ومطلق البعدية كما في آيات سورة الروم جزل الله عز وجل اخت خيرا بارك الله فيها طيب إحنا ما زلنا في المعربات من الأسماء كل ذا ابن أجو الروم يحاول أن يدلنا على مواضع الاعراب التي تاتي احيانا مرفوعه فنعرف ان الكلمه الفلانيه هذه موضوعها من الاعراب هذا موقع الاعراب حقه الرفع وهذا الموقع الاعرابي حقه النصب وهذا الموقع الاعرابي حقه الجر أو الخفض والتقسيم اللي قسمه ابن الحاج الروم تقسيم لطيف لان هو عمل ايه يعني استخدم اسلوب القرآن والسنه في انه يذكر لعدد وبعدين يذكر التفاصيل يذكر العدد وبعدين يذكر التفاصيل وبالتالي اللي يدرس هذا الكتاب يعرف أن مواقع الإعراب التي حقها الرفع في اللغة العربية سبعة وبعدين بقى يفكر هما إيه بس هما سبعة لا ثامنه لها وبعدين يتذكر بداية المنصوبات اليوم يقول أنه يقول والمنصوباته خمسة عشر يبقى هما خمستاشر هما ايه هنفتكر بس الاول العدد واضح ثم المخفضات ثلاثه لا رابعه لها هذه الطريقه عهد القران وعهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنه يعني ان ياتي بالعدد ثم يفصل ثمانيه ازواج ثم يفصل اثنان كذا واثنان كذا واثنان كذا من الضن اثنين من المعز اثنين ومن الابل ومن البقر وفي الاول هم ثمانيه فانت تعلم ان الكلام الاتي على ثمانيه أزواج. كذلك المرفوعات قالوا المرفوعات من الاسماء سبعه ثم عدها وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر ان ثم التابع لهذه السته والتوابع قلنا هي اربعه وهي النعت والتوكيد النعت والعطف والتوكيد والبدل فانتهينا ولله الحمد والمنة من المرفوعات من الأسماء وتشعب الكلام بابن آج الروم فعرج على نواسخ المبتدا والخبر وعرج على المعرفة والنكره وذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه المرفوعات السبعه ثم جاء الكلام على المنصوبات من الأسماء فيقول منصوبات الأسماء أي الأسماء المنصوبة خمسة عشر وهي ثم بدأ يعد إحنا لما قلنا أول واحد في المنصوبات هو الفاعل جي بعديها واحد شبهه اسمه نائب الفاعل فهنا هنقول أول المنصوبات هو المفعول وبعدين هيجي خمس ست أنواع تانية كلها أسميها فيها كلمة مفعول بشكل أو بآخر كلها دخلة في باب إيه؟ المنصوبات فعندنا المفعول به وعندنا المفعول المطلق وعندنا المفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان أربعة وعندنا المفعول لاجله او له وعندنا المفعول معه ست انواع من الكلام الكلمات او المواقع العربية تأتي في هذا القسم من الكتاب كلها محلها ايه النصر لان فيها كلمه مفعول ثم بعض الإضافة الزائدة إذن كل ما فيه كلمة مفعول في وصف الموقع الاعرابي فحقه النص فبيقول إيه خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر اللي هو المفعول المطلق كما سنرى وظرف الزمان ويسمى المفعول فيه وظرف المكان وأيضا اسمه المفعول فيه والحال والتمييز والمستثنى واسم لا المسمى بلا أنها للجنس والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه واحنا أخذنا عند كده خبر كان واسمه إن مش خدناها في النواسخ خبر كان واسمه إن خبر كان وأخوتها واسمه إن وأخوتها ثم التابع للمنصوب كما أن التابع للمرفوع مرفوع كذلك التابع للمنصوب منصوب وهو هنا لماذا هذا الباب أخصر وأقصر من اللي قابليه لأن التوابع لن يعيدها خلاص عدت مرة مش هتقال مرة ثانية كان وأخوتها مرت ولن تعاد إن وأخوتها مرت ولن تعاد وبالتالي الكلام في هذا الباب أخصر وأقل من باب المرفوعات كما ذكرنا سالفا دول كم واحد دول 14 ومن هو ليه بيقول المنصبات وخمسة عشر وانت قلت وربع عشر عشان عدتوهم فعلا ولا <تصفيق> أزاك الله خير شيخ. الله شيخ شيخ يعني منتبه ومركز خمسة <تصفيق> ودول 14 طب فين؟ إيه الحل؟ ما الحل؟ يعني ابن أجل روم عامل لغز مثلا أحجية <تصفيق> الحل أنه سهى جل ما لا يسهل كتب الله عز وجل ألا يكون الكمال إلا لكتابه سبحانه وتعالى كل ما هو مكتوب خلاف ذلك يعتريه النقص فهو سهى وقال لهم خمستاشر وبعدها لما يجي يعدهم نسي واحد طب هو نسي مين؟ المفعول فيه مذكور وهو ظرف الزمان وظرف المكان مفعول المطلق مذكور وهو المصدر ما هو يعني؟ نعم. بدل المنصوب موجود في التابع للمنصوب بواحد من التوابع الاربعه مفعول ظن وأخواتها نسي يذكر مفعولي ظن وأخواتها يبقى المنصوب الخامس عشر الذي سهى عنه ابن أجدوب هو مفعولها ظن وأخواتها وهو إحنا عدينا على كان وأخواتها وقلنا إن هي تنصب واحد بس من المبتدا والخبر ألا هو الخبر وإن واخواتها تنصب واحد وهو المبتدا ولا يبقى الثاني مرفوعا أما ظن فتنصب اثنين <تصفيق> فهي أقوى في باب النصب أقوى من كان ومن إن فكان حريا أن تذكر ولكن قضى الله عز وجل ألا يكون الكمال إلا لكتابه سبحانه وتعالى طيب أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من خمسة عشر موقعا ثم ذكر هذه المواقع خمسة عشر موقعا ذكرها واحدا واحدا وأتى بمثال سريع على كل موقع من هذه المواقع فأولا المفعول أن يقع مفعولا به نحو نوحا في قوله عز وجل إنا أرسلنا نوحا وبعدين هيفرد مفعول به بكلام باب خاص نراه إن شاء الله سويا اليوم هو أن يقع مصدرا وهو يسمى بمفعول المطلق من قولك جذل محمد جذلا يعني فرح فرحا وأن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان فالأول وهو ظرف المكان نحو أمام الأستاذ من قولك جلست أمام الأستاذ والثاني وهو ظرف الزمان كل باب من هذا يأتي عليك عنه كلام بالتفصيل ولكن هذه أمثلة على عجالة في البداية بدأ بها الشارح ونحو يوم الخميس من قولك حضر أبي يوم الخميس ويسمى مفعول فيه أيضا وأن يقع على حالا نحو ضاحكا من قوله عز وجل فتبسم ضاحكا من قوله أو أن يقع الاسم تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا أو قوله عز وجل واشتعل الرأس شيبا أو أن يقع مستثنا في أحوال معينة تأتي عند تفصيل الكلام في الاستثناء يقع منصوبا نحو قولك حضر القوم إلا محمدا محمد هذا في هذا التركيب من الاستثناء وسنعرم في باب الاستثناء ماذا يسمى هذا النوع من الاستثناء تام موجب فالمستثنى هنا هو محمد وقبله القوم هو المستثنى منهم الاستثناء هي إلا وهي الأم في باب الاستثناء ففي هذا التركيب محمد حضر القوم إلا محمدا منصوب دائما فده سادس واحد من أنواع المنصوبات أو أن يقع اسما لله النافية ولها شروط حتى تعمل هذا العمل نحو لا طالب علم مذموم فأبشره المثال ده إيه إن شاء الله يعني مبشر كده لا طالب علم مذموم فضرشي أو أن يقع منادى أيضا في بعض الأحوال نحو قوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول كلمة رسول هنا وقعت منادة وفي هذا التركيب منادى مضاف وهو منصوب أيضا دائما أو أن يقع مفعولا لأجله وهو الذي من أجله وقع الفعل واسمه واضح من قولك عنا الأستاذ التلميذ تأديبا هذا اسم مفعول لأجله أو مفعول له هذا النوع التاسع ويأتي له باب مستقلة أيضا أو أن يقع مفعولا معه يعني مصاحب للفاعل من قولك ذكرت والمصباحة ذكرت ومعي إلى جانبي كده وأن أعد ذاكر المصباح الأبجورة يعني في النغة المعاصرة ذكرت والمصباحة ده اسمه مفعول إيه مفعول معه او ان يقع خبرا وهذا مرة علينا اخذنا خبرا لكا لكان او احدى اخواتها او اسما لان او احدى اخواتها مثال الاول كان ابراهيم صديقا لعلي والثاني ليت محمدا يزورنا لو انت مش عايزه ييجي يعني او شايف ان هو مش حيجي <تصفيق> ليت محمدا يزورنا او لعل محمدا ان شاء الله يزورنا الثاني عشر أن يقع تابعا لمنصوب بأن يكون نعتا نحو الفاضل من قولك صاحب محمد الفاضل أن يقع معطوفا على منصوب طبعا الشيخ في الشرح غير شوية في العد بتاع ابن أجروم ففرد التوابع ابن أجروم عد التوابع واحد من المنصوبات قال والتابع للمنصوب هنا الشيخ موحدين عبد الحميد فردهم حط النعت واحد والمعطوف واحد والتوكيد واحد والبدل من المنصوب واحد لكنه ضم أنواع أخرى آه ونسي برضه ظنة وأخواتها وضم ظرف الزمان وظرف المكان ونسي يعني برضه جل ملا أسهم فعن يقع نعتا أو معطوفا أو توكيدا أو بدلا من منصوب قوله في النعت صحط محمدا الفاضلة وفي المعطوف ضرب خالد عمرا وبكرا وأن يقع توكيدا نحو حفظة القرآن كله أو أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ثم بدأ بالكلام على باب المفعول به قال باب المفعول به وهو بعدين يعرف طيب هذه التعريفات دلالة وعلامة للطالب عشان يقدر لما يشوف تركيب يعرف كل كلمة من هذه الكلمات أي نوع من المواقع الاعرابيه هي وما حقها يعني حتخش باب المرفوعات السبعة فنرفعها في وسط الكلام أو دي واحدة من المنصوبات الخمستاشر يبقى حقها النصب أو واحدة من المخفضات الثلاثة كما سياتي هذا التعريف لا يفيدك شيئا إن لم تعرف معنى الكلام هو بيديك مؤشرات وعلامات ويظل دائما ابدا الحكم والفيصل هو فالإعراب فرع المعنى شوف مثلا التعريف يقول إيه هو لسمه ماشي إيه سهل أخذنا علامات الأسماء وأنا ممكن بالقواعد اللي خدناها أقدر أحكم إذا كان ده اسم ولا حرف ولا فعل المنصوب بعدين دي نتيجة دي نتيجة ان انا اعرف ان هو اسم ان الاسم ده مفعول به انه يأتي منصوب ولكن دي تبقى علامة امتى مع المعنى او لو الكلام اصلا مشكول شكل تام ومنضبط كما في نص القرآن الكريم مثلا فخلاص هي جاية منصوبة فانا اعرف ان هي تحتمل ان تكون واحد من المنصوبات الخمسة عشر إنما لو جاية مرفوعة ما ينفعش بقى أفكر هي مفعول به ولا مش مفعول به دي خرجت خلاص من التعريف يبقى الفعل والحرف خرج من التعريف بكلمة هو لسمه ثم المنصوب خرج ما كان مرفوعا أو مجرورا على فرض إن الكلام مشكول وواضح وموثق وما عندناش في شك تمام؟ ما عنديش فيه ما فيش مجال الاجتهاد مش أنا اللي لسه هحكم على الكلام وأقول هي دي منصوبة ولا مرفوعة لا هي جاء وقال اسمه المنصوب الذي يقع عليه الفعل هنا بقى يأتي دور المعنى لو أنا مش فاهم الكلام ومش أعرف في الجمله هو مين ضرب مين ولا مين أكل مين ولا مين قتل مين مش هقدر أقول إن دا الذي وقع عليه الفعل يبقى هنا يأتي دور ايه المعنى بدون المعنى لا يمكن أن أقدر أحكم إن الذي وقع عليه الفعل هو فلان أو فلان ولهذا في بعض الكتب المتقدمة قليلا هناك باب التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول قد يخفى تخفى العلامة الإعرابية أخذنا الإعراب في علامة ظاهرة أو مقدرة ضرب موسى عيسى مثال المشهور فضرب موسى عيسى ما عنيش أي علامة تقول لي مين الفاعل ومين المفعول كلا هما يصلح فاعلا ويصلح مفعولا به لكن لو في قرينة في اللفظ اقدر اقول اه ده منصوب يبقى هو ده ده المفعول به لو الكلام مشكول قدامي ضرب احمدا محمد انا عارف ان احمد اجى في الاول بس مفعول به مقدم عشان منصوبة يبقى اطبق التعريف هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل فاعرف لو كان في علامه او قرينه عقليه مش لفظيه زي اكرت الكمثرى سلمى ولكن مثال مشهور عندنا في الأزهر ايام <تصفيق> منفعش الكوميترة هي اللي تاكل سلمة ففي ينفع بقى هنا ساعتها يجوز ان انا اقدم الكوميترة جيبها في الاول واجيب سلمة في الاخر ما فيش اشكالية فلازم يقيم المعنى هو اللي يدل او تأتي قارينة لفظية تدل فالتعريف هنا بيديك الجزئين جزء اللفظي هو الاسم المنصوب وجزء المعنوي من الرجع للمعنى الذي يقع عليه الفعل حتى اذا كانت القارينة عقلية فقط اللفظ لا يسعف في تنميز من هو المفعول به يبقى أننا نحتكم إلى, الإيه؟ إلى المعنى ثم ضرب مثال نحن قولك ضربت زيدا وركبت الفرساء بعض النسخ مكتوب فيها الذي يقع به الفعل ليس الذي يقع عليه الفعل الذي يقع به الفعل فما ينفعش يلتمس علينا احنا قلنا في تعريف الفاعل هو من قام اولدي قام بالفعل او الذي وقع منه الفعل او قام به الذي وقع منه الفعل او قام به قام به الفعل قلنا يعني ايه يعني الفعل وجد في هذه الدنيا هو مش هو الفعل على الحقيقة ولكن انكسر المصباح هنا تعريف الفعل هنا ما ينفعش الذي وقع منه الفعل لان المصباح ما كسرش نفسه في واحد ثاني انكسر المصباح ولكن التركيب هذا يشمل التعريف الثاني الذي وقع منه الفعل أو قام به يعني الانكسار كون أن في حدا انكسرت ما حصلش في الدنيا دي إلا بسبب المصباح أو الزجاج صح؟ فالتعريف الذي وقع منه الفعل أو قام به أي قام الفعل به أي وجد في الدنيا بوسطة هذا الايه؟ الزجاج أو المصباح لكن لما في النسخ الأخرى يقول الذي يقع به الفعل يقصد يقع عليه الفعل يقع عليه الفعل نحمد ربت زيدا أو ركبت الفرس فيقول الشارح المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور هي واضحة من التعريف نحن ذكرناها أن يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه ومراضب وقوعه عليه تعلقه به سواء كان الفعل مثبتا أو منفيا لأنه في مجال النفي الفعل ما وقعش ده بقول بقوله إنه ما حصلش <تصفيق> لم يضرب موسى عيسى أنا بان وقوع الفعل صح لم يركب الرجل الفرسا صح فهو بيقول هنا ايه خد بالك ان الفعل قد يكون وقع إجابا أو سلبا إما أنا أثبت وقوع الفعل أو أنفي وقوع الفعل لكن ما زال ده اسمه متعلق المفعول به ده متعلق بهذا الفعل اللي هو القتل أو الضرب أو الركوب أو, أو, أو إما إثباتا وإما نفيا في كل الحالات ما زال مع انه لم يقع عليه الفعل لا يلتبس من التعريف طبعا مسألة واضحة ولكن التعريف قد يكون في اتجاه الإثبات الذي وقع عليه الفعل تفضلوا الفعل منفي الجملة تنفي وقوع الفعل بقى مفعول به يبقى مفعول به أيضا لأنه متعلق بهذا الفعل منصوب وما ذا منصوبا رغم إن الفعل منفي لم يقع في في الباب التالي هذا الكلام مر من قبل تقسيم المفعول هو هو نفسه تقسيم الفاعل بدالين هو لما يحذف الفاعل يقام المفعول به مقامه ويصبح نائب فاعل ويأخذ كل ما كان له من أحكام وبالتالي برضو كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر اسم ظاهر أو ضمائر ينقسم أيضاً المفعول إلى ظاهر ومضمر ظاهر كالأمثلة المذكورة زي دربته زيدا وركبت الفرسة زيد والفرس أسماء ظاهرة ليست ضمائر فده الشرق الأول اللي هو ايه اللي هو المفعول به اذا كان اسما ظاهرا او قد يكون ضميرا يعني واحد من الضمائر اللي احنا ذكرناها قبل كده اللي هم كام اللي هم اتناشر هذه الضمائر الاثنين عشر اثنين للمتكلم مفرد وجمع خمسة للخطاب وخمسة للغايبة اللي مش موجودين اثنين المتكلم انا ونحن والمخاطب اثنين للمفرد مذكر ومؤنث وواحد للمثنى يشترك فيه المذكر والمؤنث واثنين للجمع جمع الذكور وجماعة الإناث أنت وأنتي وأنتم دي بتاعة الاثنين ذكر وأنثى ثم أنتم وأنتن دول خمسة وخمسة زيهم لو كان المخاطب ده غائب مش موجود هو وهي مفرد مذكر ومؤنث هما غائبان مثنى مذكر او مؤنث ينفع الاثنين وبعدين اخر حاجة في جمع الغائبين هم وهن يبقى دول ايه اتناشر اتنين متكلم وخمسة خطاب وخمسة غيبة دي اسمها الدمائر ايه منفصلة منفصلة يعني تكتب مفصولة عن ايه عن الفعل و ونفس ال كل الضمائر دي برضو اثنين للمتكلم واتنين وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة موجودة كضمائر منفصلة نحو ضربت وضربنا ليه لي متكلم ضربت وضربتي وضربتما نفس التقسيم اثنين متكلم وخمسة خطاب وخمسة غيبة ولكن في الضمائر ايه المتصلة نفس الكلام كما كان في الفاعل أيضا موجود في, الإيه؟ في المفعول والضابط فيه متى يستخدم ضمير المتصل ومتى يستخدم ضمير الغيبة الضابط فيه ان ضمير الاتصال أولى ضمير الاتصال أولى كل موطن في كلام العرب يمكن أن تأتي فيه بضمير متصل امتنع فيه المجيء بالضمير المنفصل يعني لو كان ينفع تقول ضربتك الكاف هنا ايه مفعول به مش هو هذا اللي مفعول به مخاطب وده ضمير ومتصل طالما أمكن استخدام الضمير المتصل ما ينفعش تقول ضربته إياك لأن الضمير المتصل أولى من الضمير المنفصل فلو تغير التركيب <تصفيق> واصبح الضمير المتصل ممتنع هو اللي ممتنع كان عايز ابدا بالمفعول به اقول له ايه كما في قوله عز وجل في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين هنا تقديم له معاني كثيره ابن القيم يعني تبحر في المساله دي اتكلم فيها ما شاء الله له ان يتكلم إياك نعبد ألف فيها كتابا منازل مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين فإياك مقدم الضمير المتصل لا يأتي في الابتداء فكان لزاما أن يعدل عنه المولى عز وجل إلى الضمير المنفصل إياك بدل نعبدك ونستعينك لإياك نعبد وإياك نستعين وأشهر وسائل التمثيل للضمائر المنفصلة أن تأتي به في الابتداء أرحمكم الله أو تأتي به بعد إلا ما ضربت إلا إياك وما أحببت إلا إياكم طيب مفيش جديد في الأمثلة على أنواع المفعول به الظاهر والمضمر والإضمار منفصل ومتصل والإتناشر ضمير نفس الكلام مرة من قبل في باب الفاعل فلن نعيد الكلام الحاجة اللي هو اضافها هنا الشارح ولم يذكرها هناك يقول ان الصحيح عند النحا في الضمائر المنفصلة اذا كانت منصوبة ضمائر النصب المنفصلة يا ايا وإيانا وإياك, وإياك وإياك وإياكما وهكذا الصحيح والصواب فيها ان الضمير هو ايا فقط وما بعده علامة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة يبقى لما تيجي تعرب تعرب إيا ضمير مبني في محل نصب مفعول به وما بعده اللي هو الكاف علامة على الخطاب في إياك نعبد وإياك نستعي وقوله سبحانه وتعالى أمر أن تعبدوا إلا إياه طيب إيا مفعول به مقدم ضمير مبني على السكون في محل نصب إياك نعبده إياك هي الضمير المنصوب والكاف للخطاب تعرك دول كاف للخطاب المخاطب المفرد نعم لا محل الله من أعراضنا إيايا أطاع التلاميذ وما أطاع التلاميذ إلا إياه طبعا يعني أنا أفهم إيايا أطاع التلاميذ لكن ما اطاع التلاميذ الا لي الا فيها نوع من التجبر كده فين ابوهم وفين امهم وفين, وفين باقي المدرسين امر الا تعبده الا إياه في اخر التمرينات اخر الاسئله على المفعول به في بيت الشعر الاخير ده حد يقراهن كده بيقول ايه في بيت الشعر ده بيقول اعرب الامثله الاتيه فلا تخشوهم وخشوني وعدد بعض الايات طيب ما تيجوا نعمل التدريب ده كده بسرعه فلا تخشوهم وخشوني إحنا مش نعرف المثال كله، هنطلع بس المفعول به. في أين المفعولات بها في هذه الآية؟ فلا تخشوهم وخشوني. مين الله يساهم؟ نعم، أول واحد هم. ده الله يقع عليه لإيه الخشية. وهو مفعول به ضمير منفصل الهاء. هي المفعول والميم على ما نفس الكلام في إيايا وإياك طيب وفين المفعول اللي بعد كده وخشوني آه النون المكسورة هذه نون الوقاية بعدها هي المتكلم محذوفه هي الايه التي فيما وقعت مفعولا به طيب واعبود الله ولا تشريك به شيئا أمثلا سهلة الحقيقة أنا عايز أتكلم في البيت الأخير ل... لسبب دائما ابدا كما قلنا العصمة فقط لكتاب الله عز وجل فقد يكون المحتوى بتاع الكتاب حصل فيه سهو لسه معنا دليلة هو يا مررنا عليه منذ دقائق وما أكثر أن يكون الطباعة نفسها فيها سهو أو فيها تصحيف أخطاء اخطاء مطبعيه فالانسان دائما ابدا اما يكون عارف البيت ده وشافه قبل كده يا اما يجي يقراه كده ايه المعنى ده يعني المعنى مش مش ماشي فيشك فيروح يدور فيجيب قصه البيت يلاقيه بيت جميل جدا في وسط مجموعه ابيات جميلة جميله جدا في حادثه جميله جدا فيستفيد فليرى البيت في الأول يقول إيه إيه المكتوب حد يرى المكتوب أي أن كان آه يخزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان أي يخزون دي هي صح كما قال أخونا ما... تقولت يا شيخنا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء أحسنت من القائل هو لو ان يعني يعني وانت اتيت بالبيت قريبا في بعض الفروق في الكلمات يعني لكن ده اسمه ابن العنبري ابن العنبري هذا كان من قبيله من بني عنبر وعجا قوم على ابله فاخذوها فاستنجد بقومه فما نجدوه ولم ينهضوا لنصرته وبعدين اللي عدوا على الإبل دول من بني شيبان فاستغاث بقبيلة تانية اسمها مازن فأغاثوه وجم وحربوا معاه يعني هجموا على بني شيبان له إبله واكتر <تصفيق> يعني أصبح المعتدى عليه معتاديا <تصفيق> هكذا كان العرب قبل الإسلام فهو هجى قومه بهذه الأبيات فأخزاهم الظهر كله يعني لم تقم لهم قائمة <تصفيق> فبيقولهم لو كنتوا من مازين لو أنا أصلاً مش بني عمبر وأنتوا ما نصرتوني لو كنتوا من مازين لم تستبح إبلي بنوا اللقيطتي شتم سب بني شيبان بنوا اللقيطتي من زهني بن شايبان إذا لقام بنصري معشر خشن يعني بيقول إيه ساعتها مازين دول يعني ناس يهبون آه رجال <تصفيق> اذا لقام ابن مع شر خشن عند الحفيظه يعني عند التحام صفوف الحرب ان ذو لوثة لانا يعني يرى من يقعد عن نصرت واحد من قوم هذا مجنون لأن الدائرة تدور عليه يوما ما فيقعد الناس عن نصرته فكان ينبغي لهؤلاء العنبريين أن يهبوا لنصرة أخيهم هذا هو طبعا لو أحد من بني عنبر بعدها يعني ذبح أمامه في الطريق لن ينهض ولا حال قاموا اذا الشر ابدى ناجذيه لهم قاموا إليه كل بني مال بيمدح بني مازن قاموا إليه ذرافات وحدانه لا يسألون افاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانه مش هنقعد نحقق أنت مظلوم تعالى نجيب لك حقق وبعدين نشوف وبعدين بعد ان مدح بني مازن هجا وقال ولكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وانهانا يعني ما يقدروش يردوا اي نوع من انواع الشر حتى وان كان هينا ثم قال هذا البيت يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا يعني اللي بيظلمهم بيغفروا لهم لكن عن ضعف niet aan kracht en wat wat wat wat wat die die zeer bij hen die opzienen tegenover hen aan zwak en niet aan kracht alsof God niet heeft van alle mensen die maar die alleen die zijn God in de de mensen بهم قوم آخرين إذا ركبوا شد الإغارة أو شن الإغارة فرستاً وركباً فأشهد أن الكلام إن يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا ولا سيجزون طيب الثاني من المنصوبات انتهينا من المفعول به الثاني من المنصوبات قال باب المصدر المصدر أو المفعول المطلق المفعول إيه المطلق يقول في تعريفه المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا احنا تكلمنا في المرة الماضية عن الجامد والمشتق صح تكلمنا عن ايه عن الجامد والمشتق قلنا المشتق هو ما له كلمة يرجع اليها وقلنا العاقل مأخذ من عقل يعقل، وعقل ويعقله مأخذين من العقل يعقل العاقل ده ايه هو اسم جامد طيب هنا بقى هنمشي بالعكس يقول لك الكلمة الثالثة من كل فعل ضرب يضرب ضربا احنا مرة اللي فاتت نزلنا من فوق لتحت مرة اللي ترقين من تحت لفوق ضرب يضرب ضربا الكلمة الثالثة من على هذا النسق بنفس الطريقة دي اسمها ايه اسمها المصدر تستخدم في تركيب هيسمى ايه المفعول المطلق التعريف اللي عرفه المؤلف للمصدر ده عشان بس يتم الايه معرفه كيفيه صياغه المصدر بمعرفه الفعل ضرب يضرب ضربا خرج يخرج خروجا نصر ينصر نصرا وهكذا اما تعريف المفعول المطلق نفسه وهو ما يكون مصدرا يقول هو عباره عن ما ليس خبرا ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده يعني مفعول متقطع هذا إما يأتي مؤكدا أو مبينا لنوع أو عدد راح نشوف يعني إيه؟ فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر يعني جه التركيب فيه كلمة هي الثالثة في الصياغة فهما يفهم فهما صح ولكن التركيب إن المصدر ده جاء خبرا ساعتها ما ينفعش يكون مفعول مطلق ما ينفعش يكون إيه مفعول مطلق لأن التعريف بيقول إيه ما ليس خبرا مما دل على توكيد عامله أو نوعه أو عدده يبقى لو جاء المصدر خبر حتى وإنه مصدر ما يعربش مفعول مطلق لأنه مرفوع زي فهمك فهم دقيق كلمة فهم الثانية دي فهمك فهم دقيق دي خبر لفهم الأولى فهمك فهم دقيق دي خلاف ما تقول إيه لقد فهمت الدرس فهما دا لو أنت فهمت يعني كنت سعيد الحظ لا فهمت الدرس فهما داي مفعول مطلق أو مصدر هو الكلمة الثالثة من فاه فهم فاهمة يفهم فهما ولم يقع خبرا واستوفى الشروط وقع مؤكدا لعامله فهمت الدرس فهما لقد اكلت اليوم اكلا لو انت قمت شبعان يعني والعمليه تمام اكلت اليوم اكلا ثم شربت بعده شربا خلاص كده انا تمام صح؟ <تصفيق> يبقى ما ليس خبرا مصدر كما عرفناه الكلمه المصلوغه الثالثه وليس خبرا وجاء مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو عدده وبالتالي نصف التعريف الآخر في التقسيم إنما يقول المطلق هذا قد يأتي إما مؤكدا أو مبينا طيب وقولنا مما دل إلى آخره على تأكيد عمله أو نوعه أو عدده يعني أن يفيد أن المقول المطلق ثلاثة أنواع الأول المؤكد للعامل مؤكد للعامل ده يعني هيجي مصوغ من فعله وبعدين ينتهي الكلام فهمت الدرس فهما ده ما فيش أي حاجة تفهم من الكلام إللي أنا أنا أؤكد على قضية فهم الدرس فكلمة فهما ما بعدهاش حاجة ما بعدهاش أي وصف أو هيئة أو كيفية أو عدد أو أي حاجة يعني هي لا تفيد إلا تأكيد معنى الفعل اللي في الجملة وبالتالي ده أول نوع المؤكد لعامله بأنه في المطلق نوعه الأول المؤكد لعامله نحو حافظت الدرس حفظا ونحو فرحت بقدومك وحنشوف جدلا دي في الآخر ليه جدلا غير فرحة طيب هذا إيه؟ اسمه إيه؟ المؤكد لعامله يأتي ثم ينتهي الكلام تنتهي الجملة النوع الثاني المبين للنوع مفهول مطلق مؤكد للفعل الثاني مبين للنوع نحو أحببت أستاذي حب لو قلت حباً أحببت أستاذي حباً بقى مؤكد للفعل لكن أنا زودت معلومة جديدة أنا أوضح نوع هذا الحب، أحببت أستاذي حب الولد لأباه. يبقى في معلومة جديدة. اللي هي إيه؟ من نوع هذا الحب؟ حب الأخ لأخيه؟ ولا حب الولد لأبيه؟ ولا حب الجاري لجاره؟ ولا إيه؟ في معلومة يبقى ده مبين لنوع الحب. مبين إيه؟ لنوع الحب والفعل المذكور. أحببت أستاذي. حب الولد الأباه ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب وقوف المؤدب يبقى وقوف دي تعرب مفعول مطلق منصوب وإيه أي نوع أنواع مفعول المطلق مبين للنوع ليه؟ لأنها أضيفت إلى ما يفيد وصف ونوعية هذا الحب أو هذا الوقوف أو غيره من الأفعال والثالث والأخير هو المبين للعدد مفعول مطلق مبين للعدد ضربت الكسولة ضربتين مش واحدة عسى أن يفيق ضربت الكسولة ضربتين أو ضربته ثلاثة ضربات لو كان الموقف يحتاج لها ثلاث ضربات مش دسم مفعول مطلق ايه مبين يبقى فيه مؤكد للفعل ثم مبين للنوع ثم مبين للعدد طيب تقسيم آخر للمفعول المطلق يأتي من كون الكلمة التي وقعت مصدرا أو مفعولا مطلقا موافقه للفعل اللي هي بتؤكده أو تبين نوعه أو تبين عدده موافقة له في اللفظ والمعنى ولا في المعنى فقط دون اللفظ ولو كانت موافقه لي في اللفظ والمعنى يسمى يسمى مفعول مطلق لفظي يعني فهمت الدرس فهما حفظت الدرس حفظا فرحت بقدومك فرحا يبقى المفعول مطلق موافق للفعل اللي بيؤكده في اللفظ وإذا موافقه في اللفظ فلازم يكون موافق في المعنى إذا كان الأصل المادة واحدة وهي الفهم يبقى أكيد موافق في, الإيه؟ في المعنى وإن وافقه في المعنى فقط دون اللفظ في الحالة دي اسم موافقه مطلق معنوي زي المثال الأخير اللي قرأناه من شوية فرحت بقدومك جذلاً جذلاً يعني فرحاً ولكن الفعل الماضي بتاعها مختلف في الماده في الحروف ولكن متفق في المعنى جذل جذلا يعني فرح فرحا وفضلشي. لا تقسيم ثاني هو في هذه الجمله ممكن يبقى مؤكد العامل لو جذلا ما بعدهاش حاجه هو في المثال الاول ذكر في المؤكد للعامل فرحت بقدومك جذلا ذكروا هناك الشارح من قبيل التنويه ان بعدين هتيجي حاجة الفعل من مادة والمفعول المطلق من مادة تانية ولكن ما زال اسمه يعني ده من حسن التمثيل عند الشارح فمن حيث في تقسيم من حيث نوعه اذا كان مؤكد للفعل او مبين للنوع او مبين للعدد ده تقسيم وفيه تقسيم تاني حسب هو وافئ المادة الفعل بتاعه في الحروف ولا اختلف وده تقسيم وده تقسيم من جهة اخرى يبقى في تقسيم اول اللي هو مؤكد او مبين النوع او مبين العدد. وفي تقسيم تاني لفظي ولا معنوي اللفظي هو برضو ممكن يكون مؤكد للفعل او مبين للنوع او مبين للعدد والمعنوي كذلك يا لو قلت فرحت بقدومك جذلا ده حسب التقسيم الأول أنه نوع لو قلت فرحت بقدومك جذلا ده مؤكد مؤكد للعامل مؤكد للفعل لأن ما فيش أي وصفة أو كلام إضافي زائد كل ما فيه أنه استخدم مادة فعل تاني غير فرحة وإن كانت فرحة بمعنى جذلة جذلة بمعنى فرحة الاثنين مترادفين كان أحد أحد الشيوخ عليه رحمة الله كان خطيبا مبرزا هنا في طنطا في هذا البلد العام يعني الشيخ فتح سلام عليه رحمة الله هذا الرجل كان لغويا أديبا عريبا وأنا كنت أحب أسماعه جدا كانت خطبه طويلة جدا ممكن يخطب ساعة ونص ساعتين وأنا كذو أقسم وغير حانس إن أنت تقعد حد صلى على الشيخ عليه رحمة الله توفي من حولي أو تسع سنوات يخطب ساعة ونص ساعتين أنا أكاد أقسم أنه ما من أحد في المسجد ينظر في ساعته يشوف فاضل كام بالودي بيتكلم ماذا الرجل ويخطب كل جمعة في نفس المسجد هذا من علامات القبول نحسبه كان كذلك الله حسيبه أن أنت لا تمل ولا تسأم أبدا يتكلم لو قاعد يتكلم لعصر لن أنت ما بتحسش أصلا أن بالو ساعة ونص بيخطب وكل جمعة يخطب يعني فين الموضوعات اللي بيأتي بيها ومن أين يأتي بهذا الكلام ولكن لما يكون الإنسان عامل في النعوة ومختلط بالناس المشاعر كثيرة والمواقف كثيرة فعنده ليقوله وعاوز يقول فلا يغ... يعني لا يعجزه ولا يعجيه أبدا أن هو يجد موضوعات جديدة كل أسبوع يتكلم بالساعة ونص بس المهم يعني إن الشيخ كان لغويا اديبا وكان يكره جدا كلمة مترادفين ولكن العربية أعلى وأسمى من أن تكون فيها الفاظ مترادفة يعني ده زي ده بالضبط اسمها متقاربة في المعنى ولكن لابد يكون لو فحصت ومحصت الكلمتين هتلاقي إن فارحة أجود في مواطن وجهلة أجود في مواطن أخرى علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جاهله ولهذا القرآن وهو أسمى كلام الم... أسمى كلام في العربية لا يمكن أبدا تشيل كلمة وتحط مكانها كلمة تانية وتلاقي الكلام مستقيم في سبب أن هذه الكلمة لا يصبح سواها في هذا المكان وبالتالي كان عليه رحمة الله لا يرى أن هناك في العربية مترادفات ولكن يرى أن هناك متقاربات فإذا كان المفعول المطلق متقارب لماذا مترادف بقى مرادف أو مقارب وليس مطابق للفعل الذي يؤكده اسمه مفعول مطلق معنوي ولو كان مطابق له في اللفظ اسمه فاعل مطلق لفظي وانتهت المساله فمثال اللفظي قعدت قعودا وضربت ضربا وذهبت ذهابا دي كلها طابق المصدر مادة الفعل اللي بيؤكده وقد يكون ضربته ضربا مبرحا فبقى مبين للنوع ولكن لفظي لانه مطابق als je een auto hebt, heb je een auto, een auto, een auto, een auto, een auto, een auto, een auto, een het een auto, een auto, een auto, van... een auto, een auto, een auto, een auto, een auto, een auto, een auto, المعنى واحد الهيئة اللي وصلت لها في الآخر واحدة ولكن استخدم مادة فعل آخر تدل على نفس الهيئة فأصبح مفعول مطلق ولكنه معنوي وليس لفظيا ف... وأهنته احتقارا وفرحته جذلاً بدل فرحته فرحاً وضربته لكما واحد ملاكم زي ابو حمزة كده دير فوجل ضربته لكما واهنته احتقارا وقمت وقوفا كلها إيه مفعول مطلق مفعولات مطلقه معنويه وليست لفظيه وفي يعني اضافه سريعه على عجاله اذن خلاص يا شيخ أذن خلاص ما بره أذن؟ طب حد يقدم En de ik? Zal ik? Zal ik? Zal ik? Ik heb het niet gezegd. Ik Ah, maar... Nee, nee, nee. Ik heb het op handig overleg. Ik de Shadow of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 وقد يأتي مؤكدا للفعل إذا لم يوصف ولم يضف إليه شيء أو لم هو إلى شيء يبين معنى زائدا اسمه مؤكد للفعل أو مبين للنوع أو مبين للعدل طيب في, في الآية, المحببة. الآية المحببة إلى قلوب النساء ايه هي المح حبه ايه من القران عشان <تصفيق> نزعلو <عليها. تصفيق> ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل <تصفيق> فلا تميلوا كل الميل تمام دي تعرف كل دي لو كان المولى عز وجل قال فلا تميلوا ميلا كاملا كنا قلنا ميلا دي واضحة وصريحة في صلب الدرس بتاعنا دي مفعول مطلق ولو قال ميلا كاملا يبقى مبين للنوع لو قال ميلا فقط يبقى مؤكد للفعل فلا تميلوا ميلا فتذروها كالمعلق فلا تميلوا م ده مؤكد للفعل ولو كان قال فلا تميلوا ميلا كاملا كانت ميلا دي بقت مفعول مطلق مبين للنوع تميل وميلا يعني ده لفظي من حيث التقسيم الثاني لفظي أمال كل اللي جت في النص دي دي اسمها ايه اسمها نائب نابت مناب المصدر يعني نابت عن المصدر فتعرب هي المفعول المطلق وهي مضافة وما بعدها مضاف إليه ويشبه ذلك كلفظ كل بعض فلا تميلوا بعض الميل فلا تظلموا بعض الظلم ولفظ أشد كلمته أشد الكلام ووعظته أقوى الوعظ ونصحته أحسن النصح كل دي كلمات تأتي إيه؟ تنوب مناب المصدر ثم تضاف إلى المصدر فتعرب مفعولا مطلقا دي آخر مسألة وأنا ما ذكرتها إلا بأن لها مثالا في القرآن ودي لم يذكرها الشيخ في كلامه النائب مناب المصدر وهو ما أضيف إلى المصدر نحو الفاظ معينة ليست محصورة ولكن لها قاسم مشترك ضربته كل الضرب ووعظته أشد الوعظ ونصحته أحسن النصح ونحو ذلك من كلمات تضاف إلى المصدر الذي كان حقه أن يكون مفعولا مطلقا تعرف هي المفعول المطلق وما بعدها مضاف إليه ولكن لا يلتبس, لا يلتبس هذا بما إذا أتى واحد من هذه الألفاظ هو المفعول به زي مثلا بالمرة وانتبت أكله دلوقتي لو قلت أكلت بعض الرغيف هل أنا قلت أكلت بعض الأكل أو شربت بعض الشرب أنا قلت أكلت بعض الرغيف فبعض هنا مفعول به وليست مفعولا مطلقا إنها لم تضف إلى المصدر الذي كان حقه أن يكون مفعولا مطلق طيب هذا كل ما في المفعول آه المطلق وهو ثاني المنصبات إذن أخذنا المفعول به ثم أخذنا المفعول المطلق يليهما المفعول فيه والمفعول فيه وهو ما يقع فيه الفعل من زمان أو مكان وبالتالي المفعول فيه ما هو إلا ظرف الزمان وظرف المكان ولكن ده تسمية أخرى قد لا تكون مشهورة كلمة يعني تسمية ظرف الزمان وظرف المكان أشهر من كلمة المفعول فيه ولكن أيضا يسمى إيه المفعول فيه أما ظرف الزمان يقول الظرف معناه في اللغة الوعاء, الوعاء الإطار اللي يحدد الشيء أو الوعاء الذي يجمع الشيء فهو يقول معناه في اللغة الوعاء والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان يبقى اسم يدل على الزمان كيوم وليلة وضحا وصبحا ومساء وعشاء وغدوا وغيره من الألفاظ كما سنرى المنصوب باللفظ الدال على المعنى الذي وقع فيه أو الدال على الزمان الذي وقع فيه هذا المعنى هذا الحدث هذا الفعل وذلك وضابطه ضابطه إيه بقى بملاحظة معنى فيه لما اقول جئت اليوم ينفع اقول جئت في هذا اليوم يبقى لازم عشان ينفع يحكم على الكلمة إن هي ظرف زمان إن يكون ينفع نقدر فيها معنى فيه معنى إيه كلمة فيه وإلا نفس الكلمات اللي بتقع ظرف زمان قد تأتي في جمل أخرى ولكن هي لا ين... لا صح أن نقدر فيها معنى فيه وبالتالي تعرب حسب موقعها من الإعراب ولكن لا تعرب ظرف, إيه؟ ظرف الزمان مثاله صمت يوم الخميس بقى عشان نعرض الخميس نعرض الجمعة حتى مش الخميس صمت يوم الاثنين صمت يوم الخميس يوم دي ايه ظرف زمان عشان اسم منصوب دل على الزمن الذي وقع فيه الصيام ويصح تقدير معنى فيه صمت في يوم الاثنين يبقى دا ظرف زمان إنما لو أنا ممكن أقول لك مثلا إيه لو قلت بقى صمت يوما وأفطرت يومين صمت يوما وأفطرت يوما وصيام داود عليه السلام صمت يوما وأفطرت يوما ده ايه ده ظرف زمان ليه لأنه ده ما فعل به أنا صمت يوم وأفطرت يوم يبقى لا يصح تقدير معنى فيه صمت يوما ده اليوم ده هو اللي وقع على الصيام أنا صمت يوم صمت يومين فما ينفعش أقدر في معنى فيه في هذا التركيب وإلا صمت يوما لاثنين ينفع أقدر في معنى فيه يخاف الكسول يوم الامتحان يخاف الكسول في يوم الامتحان يصح تقدير معنى فيه وبالتالي يبقى ده ظرف الزمان وبعدين يقسمه الشارع إلى مختص ومبهم مختص هو ما كان له حدود له أول وله آخر مدة زمنية محدودة كيوم شهر سنة صباح مساء عضو عشي ونحو ذلك من من المدد الزمنية المعروف أولها وآخرها والمبهم هو ما لم يكن له أول وآخر محدود في عرف المتكلمين والسامعين فمثل اللحظة والوقت والزمان لما أقول لك السنة لحظة وأنت عارف هتوى قد إيه؟ لما أقول, أقول لك السنة دقيقة أو ساعة هتعرف ساعة من بتاعتنا هتعرف ساعة من بتاعتهم أيام زمان بقيت برضو مبهمة يعني الساعة عندنا دلوقتي شوف نفس اللفظ ولكن قديما كان مبهما أما الآن صار مختصة لأن بقليه مايوح 60 دقيقة بس أنت مشكورا قل لي من أول الساعة كامل لحد الساعة كامل ونحب فاهم أنت تقصد إيه لكن عندما تلك انتظر برها إيه بره دي اسمه ظرف زمان زم... اسمه ضرف زمان مبهم مش معروف أوله من آخره وبعدين ذكر وكل الأنواع وكل الأنواع هذه تنتصب على أنها مفعول فيه وذكر ألفاظ وأمثلة لليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وبالتالي ده ظرف زمان مختص وليس مبهم والليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر العكس اعتكافت الليلة البارحة والثالث غدوة وهي الوقت ما بين الصبح وطلوع الشمس والله هو مشكلها هي هي طبعا هي هي غدوه ولا غدوه ولا غدوه غدوه صح يبقى التشكيل الاول خطا والتشكيل الثاني صحيح زرني صديقي غدوه الاحد او زرته غدوه النار يعرضون عليها غدوا وعشيه صلى الله السلام بكرة أزورك بكرة يعني في البكور في أول النهار سحرا وهو آخر الليل قبيل الفجر ذكرت درسي سحرا والسادس غدا اسم لليوم التالي إذا جئتني غدا أكرمتك والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول تقول سأزورك عتمة يعني في أول الليل وصباحا ومساءا وأبدا وهذا يدل على عدم النهاية أو أمدا أمدا يعني إيه أبدا يدل على الأبد يعني إلى الأبد إذا كان المعنى يحتمل أما أمدا كل منهما اسم الزمن المستقبل الذي لا غاية لانتهائه لا اصحب الأشرار أبدا طبعا طول ما نعيش لكن بعد كده خلاص ولا اقترف الشر امدا طيب في قوله عز وجل تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا طيب امدا دي اعرابها ايه احنا بناخدها دلوقتي في ظروف الزمان امدا منصوبه لانها اسم ان مؤخر وليست ظرف زمان تبدو لو ان امدا بعيدا بينها وبينه يفصل بينها وبينه يبقى هي هنا ما لا لا لا يجوز تقدير معنى فيه او لا يصح ولا يمكن تقدير معنى فيه تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا خلاف لا اقترف الشر امدا يعني في امد لا نهايه له فهي لم تقع ظرف زمان وإنما وقعت اسما لإن مؤخر تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا طيب والثالث الثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم يعني غير معلوم الأول والآخر تقول صاحبته عاليا حين من الدهر يعني صاحبته في حين من الدهر في سنوات معينة صحته عليا تمام ولكن لما يكون عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر اولا هو مش منصوب يبقى ده أكيد مش ظرف فخرج من التعريف من البدايه اسمه المنصوب و... وبالتا... وثانيا لا يمكن تقدير معنى فيه هل اتى على الانسان حين من الدهر ده هو فاعل موقعها في الجمله فاعل يبقى اكيد مش ظرف زمان en ze melke vanuit voort hun en k Allah om bestaan teiteren. de mijlijde en toen, in een tijd en en dans en berhして alle hun sociale resourceING vanaf Ал bur Aí المفعول الثاني المفعول فيه الشق الثاني من مفعول فيه هو ظرف المكان وهو الاسم المنصوب الدال على المكان وأيضا الملاحظ معنى فيه الدال على الظرفية وهو قسمان كما كان الأول مختص ومبهم برضو ظرف المكان مختص ومبهم في كلمات زي المسجد مش ده مكان والدار مش ده مكان له حدود معروف أولها وآخرها ده اسمه إيه ده اسم يدل على مكان مختص والمبهم زي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت في ظرف الزمان النوعين الاتنين بيعربوا إعراب ظرف الزمان أنهم من المنصوبات أما في ظرف المكان الوضع يختلف الأسماء الدالة على المكان المختص ليست من باب ظرف المكان دي طعب حسب ما من الإعراب إما فاعل وإما مفعول وإما مجرور وما سواه إنما اللي معانا في باب المنصوبات هو ظرف المكان المبهم ظرف المكان إيه؟ المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام طيب ذكر المؤلف من هذه من الأفاضي الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظا الأول أمام وخلف وقدام وقدام دي كلمة من العربية الفصحى يعني احنا مغدانها وهي لها أصل قدامه اسمها قدام في العربية الفصحى ووراء وقف المصلون وراء بعضهم وراء بعض وفوق وتحت وعند ومع وإزاء يعني إلى جوار وحذاء أيضا إلى جوار جلس أخي حذاء أخيك يعني جلس جنبه وتلقاء دار أخيك جلس أخي تلقاء دار أخيك يعني مواجها لها وثم وازلفنا ثم الآخرين تدل على المكان البعيد وهنا تدل على المكان القريب جلس محمد هنا لحظة وكذلك يمينا وشمالا كل هذه الكلمات تعرض إعراض ظرف المكان بالنص ما لم تقترن أو يدخل عليها حرف جر لو دخل عليها حرف جر خلاص بما أن هي معربة يبقى يعمل فيها حرف الجر فتبقى اسم مجرور بالحرف ولها علاقة يبقى لها من الظرفية المعنى ولا يبقى لها من الظرفية إيه الإعراب. تفقد الإعراب اللي هو النصب ما تبقاش من باب المنصوبات اساسا ولكن بما أن هي معربة ودخل عليها عامل يعمل فيها بالجر وتصبح أسماء مجرورة زي أي حاجة زي من بينهم ثم الاتي أنهم من بين أيديهم ومن وعن وعن كلها حقها أن تكون ظروف مكان ولكن لما دخل عليها حرف الجر فقدت الخاصيه من الاعراب وبقي لها إيه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل نفس الكلام في موضع واحد في القرآن جنات تجري تحتها الانهار موضع واحد في التوى باقي المواضع كلها من تحتها هل هي ظروف مكان ليس ظروف مكان ليه دخل عليها حرف جر ففقدت هذه الخاصيه إعرابا وبقي لها المعنى فقط tot ولكن يعني نقطع شو يعني ما استطعت طالما احنا طالما لكم فرصه وفي وقت لحد ما يجي لكم خلاص ما فيش اي حاجة تبقى قلولي ولا لي وانا نعم ونصح احنا من بقى المصوبات اللي احنا قلنا هي خمسة عشر، قسمها الصاحب المقدمة المقدمه واحد منها هو غرض اقوالها مفعول له وغرضها واخذنا كان واحد دلوقتي اخذنا المفعول به واخذنا المفعول المطلق أو المصدر واخذنا المفعول فيه الاول غرض الزمان والمفعول فيه الثاني غرض المكان وقلنا ان ضرف الزمان مش الطيهي المخصط المبهم يعرق اعراض ضرف الزمان ما هو من المنصوبات وقلنا ان ضرف المكان المختص ليس من باب المنصوبات اللي هو الكتار والمسجد والفناء والشارع كلها اماية المنع حدود معدومة ومحصورة فده مش من هذا الباب ليست من باب المنصوبات انما النص الثاني فقط ظرف المكان وهو ظرف المكان المهم هو اللي يقطع على الباب دي المصوبات من البسنات ده امام وخالف وفوق وتحت وامين وشمال ووراء وخدام ومثلا قلنا شوفت هذي الأشياء حتى تعرض حتى تعرض هذا الاعراض الا انتصبت عليها حرف جاب الا انتصبت عليها حرف جاب وإما تعرضت اسمه مجرورا و هو يشترك منها امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع واذا وحدا وتم قاء يعني مقابله وتم اي للمكان البعيد وهنا للمكان القريب والتحق بهما يمينا وشمالا. وبعدين يجي النوع او الاسم الخامس او الموقع الاعادي الخامس من الاسماء المقصوره وهو الحال الحال هو تمييز جميلات في النحو وبينهم لهم تشابه وبينهم او فرق في فيجمل ان احنا نقولهم في نفس اليوم نفس نفس الجلسه نشرح حال معارض التمييز حتى يسكن التفريق بين الموقعين الاعاديين يقول صحيح نقدمه يقول ده الحال الحال هو رسم المصروف يبدأ بالتعريف الحال هو رسمه يقول لها اسماء احنا هنا كتفعال هنا منها في نص السنة الاول يبدأ كله له اسماء رسم المصروف يعني لازم يكون في جملة منصوبه لهوية مشكولة بيهزة او اية او حالية لازم يكون مصروف عشان يحتمل ان يكون حال المفاسم لمن بدم من الهيئة ما يعني ايه يعني مُبهَم، يعني مجمل في إجبال واحد يجب بعض التوضيح فالهاية لتفسر هيئة تفسر هيئة مبهمه وكلمة حال نفسها هي مذكرة لفظي ولكنها مؤنفة معنويه تقول حال جيدة وبعض العرب محططها بالتأكيد لغة النمعة حالة جيدة وغير هذا تقلل الأسر الأسر هتطلق حالة جيدة فنقول إيه في التعريف في الشعر نقول الحال في اللغة مع علم الإنسان فإن أشب حال الإنسان وضع جاءت وضع الدفاع أم لا وفي الصلاحين أنه حالة تبارت عن اسمه، هذه أول شقة، أو أول جزء من التعريف ليس بفعل ولا حقنا الفضل يعني يأتي زائدا بعد انتهاء الكثير الجملة الاساسية الفعل والفاعل وامتدأ والخبر المنصوب يعني ما ينفعش يكون مرفوع على مشروب المفاسوب لمن بهم من الحياة الثلاثة شروط الأولى يمكن إدراكها بالعالمات الشرط الأخير ليس كده المعنى زي ما قولنا ان اعوام فاعل مع مركبات التعريف بكتير فرصه تتاكد ان دي اسم ولا لو اسم يحتمل ان تكون حالا طيب فضله يعني زي الحكومه الاساسيه انتهت اه فضله يبقى لسه ممكن تكون حالا منصوب في الكلام اي نعم كل دي علامات لفظيه يبقى المعنى اللي هو ايه ان تاتي هذه الكلمه مفسره لهيئه مجمله هيئه مبهمه هيئه تحتاج الى تفصيل تقول اسمه يشمل الصريح كقوله فتبسم ضاحكا جاء محمد ضاحكا أو اول الصريح ودي من ايه من اللي من التخلص عند النحاة لو حاجه تيجي فعلا مفسره من الهيئة مبهمه وتنفع تكون حال ولكنها فقدت الشراطة الاولى دي اللي هي ما هياش اسمه اصلا واما من جاءك وهو من كلها لها احوال عين كيف جاء هذا هدى الاعطاء الله عنه اعطاء وان هو جاءه وهو يخشى جاء ساعين خاشية ولما كانت حاجة زي كده مفسرة ورهاية ومهامة وتنفع قالت حال مؤول بالصريح يعني احنا هنقول الجملة دي كلها وأبنى من, من جاءك يسعى في محل نصف حال مؤول بمعنى وأبنى من جاءك السراعية خاشيا يبقى ليه حال مؤول بالصريح يبقى ينفع الحالي يكون اسم صريح واضح جاء محمد ضاحكا وينفع يكون مؤول بالصريح يعني مقدر الجمله جاء محمد يقطع يبقى هم من الفعل وفاعل في محل نصب حال والتقدير جاء محمد يقطع يبقى ايه الاسم قد يكون صريحة او قد يكون مؤولا بالصريحة جاء محمد معه اخوه معه اخوه برضو قال لقد الجملة معه اخوه تصلح انية اول مصاحبا مرافقا صح يقرأتوا حال مؤولة فيه بالصريف الفضل يعني ليس جزءا من مجزاء الكلام الاساسية فيخفض به الخبر قد يشكل ان الفضل يأتي الى قلنا محمد فاهمه ممكن اقول لك محمد قال فاهمه محمد المجيد محمد قرا مجيدا لو شدنا قراءه اخطرها محمد المجيد مع انها مبينه للهيئه المبتلى ولكنها مش فاضله بجزء أساس اساس للعمله دي الخبر اللي تم الدين فائده وبالتالي ما ينفعش الدين حال فلا تأتي منصوبه لك وقوله المفسر لمن منها من الهيئات أنا أن حال يصبح أن يكون جواباً عن سؤال بكيف؟ وأما من جاء كيسع كيف جاء؟ وهو رعشة كيف كان حاله؟ جاء سعياً جاء خوشاً جاء مبين لهيئاً يعني أصبح إجابة عن سؤال مقدر بأن السام تقديره كيفك؟ جاب كيف؟ جاء محمد ضعيفاً كيف جاء؟ جاء ضعيفاً لو نفأت أمتع على سورة كيف فهذهبين كلمة بإيه كلمة غالب أو حال لو استكولت ذلك الشراط يبقى مفسر قديماً جهماً من الآيات معنى أن الحال يفسر ما خفية واستذر من صفات ذوي العقل أو غيرهم اللي هو من صفات صاحب الحال جاء محمد محمد إن الاسم إيه؟ صاحب الحال مضاحكاً هي الحال ثم إنهم قد يكون مبينة لصفة الفاعل قد يكون يبين ويفسر من بهم من هيئة الفاعل أو المفعول أو الخبر أو المجروب الحرف أو المجروب بالإضافة أو أي موقع أعابي يصلح أن يكون صاحبا للحال ولكن تأتي الحال نفسها إيه؟ من مصوبة تأتي إيه؟ من مصوبة ثم عضربهم الثلاث بحال مبينة بهيئة أو صفة الفاعل زي جاء محمد وحفظ فقد موقعها الفاعل ايه فاء جاء عبد الله راتبا عبد الله فاعل جمع راتبا فاعل الهيئة التي كان عليها وهو قادم. وهو جاي وهو جاي تا كيف جاء عبد الله جاء راتبا مبين الهيئة الفاعل وقد تكون هنا هيئه المفعول نحو راتب ترسى مس رجا يعني عليه ثر برجت الفراسه هو دي اهو حاله تاوني يعني عليه السرش بعدين ضرب مثال يش يعني يحتمل ان يكون الحال دي اما ان تكون الحال للفاعل او قد تكون للمفعول بمعنى انها محتمله لامرين مختلفين اقف على المتكلم مدى يقصد وخان دي شايفين مثلا من اللي جاي الاثنين هيبقى في قرينه اقوى معنويه من القرينه انما مطلق الجمله يحتمل زي لقيته عبد الله راكبا مطلق الكلام انت ما انتش عارف مين من ومين اللي ماشي هو لو عايز راكبين كلهم الاثنين راكبين وكل استياحنا صح لكن هو ايه يلخبطنا هو الاتنين واحد بس هو راكب والثاني مش لقيتوا انا اللي كنت راكب ربما عبد الله هو اللي كان راكب ربما لقيته عارض الله راكبا فاحتمل ان تكون مبينا الهيئة الفاعل او الهيئة المفعول وقد يجب الحال فاستوار هيئه الخبر نحو صادق وصديقي مخلصه نعم تحفل على الأقرب ما هذه نفسها انت اتخذتها قريئاً كلان ما هو الأقرب ولكن قد يقصد عرض تقديم والتأكيد أمور مخرى يعني نحتاج إلى قريئاً أخرى عشان نقول للمحدد من كان راقباً ومن كان مشاكل لعم، لأنه مثال يعني يعني الحرب التأكيد من الفاعل أو من المفهول أنه تحتوي طيب، أو تأتي بناتفرر ان صادم ذلك مخلصاً صنع حذبت بوافياً يقول إيه من إيه؟ من صديقي انت صديقي, صديقي. صديقي هنا وقع الخبر وليحاله الى العيله الخبر وقد تاتي مباينه لهيئه اسم مجرور اما بالحرف واما بالاضافه كنت اي موقع لا عرابي يصدق صاحبا للحال نحن قوي مجرور بالحرف مررت بهند راكبه يعني حال كونها راكبه مررت بهند راكبه تعالى اتبع بيها راكبا. وقد يجيب من المشعوري بالانتطاقة وبس يدامه بطوله تعالى ان اتبع من لذة ابراهيمة حليفة. ان اتبع من لذة ابراهيمة حليفة, حليفة. من صاحب حليفة ابراهيمة. مما قاموا من الاعراض؟ ان اتبع من لذة ابراهيمة. نعم تضاف من ايه؟ مجهور وعلى ما مجرمين لأنه الدرس ده <تصفيق> فمنوع من الصرف العالمياتي والعجماتي صف <تصفيق> <صح. تصفيق> طيب ويقول عشان القائمة اذا ما هذه فعليه الشرائطة حتى تستوي حقها تكون حالا لازم توقف فيها شروط لازم تقوم بتقع هذا الموقع الغراضي حتى توقف حالا مصدوبة لازم تكون فيها شروط اول حاجه ان ايه حال يكون تكون نكرا ولابد ان تأتي بعد تمام الكلام. ولا ولابد ان يكون صاحبها معرفة ثالث شروط الحال نفسها ضاحكا راكبا ماشيت حليفا وفيا مفلسنا كلها الفاظ ندرا تمام؟ وقلنا أن تكون فضلا وديك التعريف يعني تاتي بعد السباق كذا بعد المتداخ وخطأ وبعد الفعل والفعل وبعد أن يكون صاحبه معريف عشان تفسر هي أده او الخفيه القافية المجملة ثلاثة لو تم استفهام قرأت في حلم مصوبة وعلمت نصها. الفتحة الظاهرة لها تمت الكلمة تحتها طب لو ففضت واحد من هديش وتقدمها يمكن تولدي عيلة تسمح لها أن تطح حالا رغم أنها ففضت أو خلص ما تلقاش حاجة نشوف اعراضها إيه, ايه حسب الكلام فمثلا يقول زي ما قلنا أن, أن لا يعيش من أردت فلما فلما لابه كلمة شاء لديه واحدا من الواحد دي مضافة لها ها فهي مضافه للضمير رتبت خدناها حد فعل نعم اه مضافه للضمير رتبت ماشي فهي معرفه طيب انت لسه الفيديو من شرائط الامتحان ان تكون هذه الرؤيه تبقى تكون اول ولن التاويل واسع يعني لن يعييك انك تجد تاويله فانا خلاص وحده البيت الاول ايه منفرده يبقى اي حال طب يا عم دي معرفه عليها مش لسه قال انها نكره معلش بس هي مؤوله بنكره جاء واحدهم اي منفردا لذلك قلنا جاء هو معه اخوه قلنا مصاحبا اخذنا معه هي كمان اضافه لبعثه طبيب يبقى ايه مصاحبه نجد تامين لها يحميها على هو وبالتالي يدفع الله بحالا كمان جاؤوا الاول فالأول يعني الناس ناس الاول في الاول الاول اللي تعرف بيه كيف جاؤوا جاءوا الاول فالأول الاول فهي حال مستغفره الشروط الا التذكير ان هي الاول فالاول فيها التعريف طب ازاي هل ينفع نجد لها تقليدا يخليها أه تؤول بندره ألغة منصوبه وتكون حال عرشابوا مرتبين يعني أول بعد الثاني بعد الثالث وبعدين المرتب وهكذا وكان في النساء عندهم كذلك أرسلها من الأول إيه من كده باعتها دخلة ماضيفة وكوين كأنهم يتسرعون على الطعام يبقى أرسلها نوع تاني كذلك يعني عماله إيه شدر نظر متفرقه أرسلها العراق. ارسلت ابا لو ابي له العراق فان العراق حال بس فيها اد من نؤولها بكلمه نادره ارسلها معتركه يعني مختلطه اي منظمه وهكذا فاذا وجدنا لها تقليلا ما جاء البيو وحده اجانه فريدا واول ما أرسلها العراق للعراق اي معتركه واول ما جاء مرتبين مكان جاءوا الاولة الاول فرعبت الحال طيب اول حالة النترة فاذا جاءت معرفة تؤول بالنترة طيب لا تكون الا معاكمان من كلام اللي ما مرهاش اي تأمينات لازم تكون الحال الخلاف الفاعل والخبر. يعني لازم اول تستوى تكون متفاعلين لرقميها فتكون متفاعل والفاعل ونتستوى في الجنة أثنائها المبتدأ والخبر، بعدين صاحب أن ما بعد ذلك حال، وبعدين آخر حال مشدود في صاحب الحال أن يكون معرفة هي ذلك، لكن صاحبها ايه؟ معرفة. و هنا جاء كلام عن العرب الأصحاح الفصحاء، اللي هم أصلا مصدر قواعد لح في حال صاحبها نكرة. لازم يتقوّر على المساور ما الذي سوّر لهذا المتكلم أن ينصب هذه التكلمة على الحالية مع عين صاحب الحال إيه؟ نجرة وإن الحال نفسها نجرة ولكن صاحبها ينبغي أن أكون معرفة فضرب مثال ببيت من الشعب مشكور بلأخذ المال يقول بمية موهشة طللور يلوح كانه خلاله بميتا موحشا طلله يلوح كانه خلاله اين هو الطلل انتربي يا رب انا مكان متهدد بناء بقايا منازل نعم اه غير اطفال كده موفق اطفال سطوني لميه محله انفرض على بقايا المنزل موحش مقفر ما فيش حد يلوح بعيد كده كأنه خيال يعني مفط علم الواقعيه وعن تصور ان في بقايا مكانته دهن في هذا المكان القفل المستحرق كلمه خيالات اه يعني يا هذا لما يده موحشا طيب هو معنى الكلام ايه لما يده طلله موحش لو احنا صدر البيت في النصف الاول هيبقى ترتيب الكلام ايه لما يده طلله موحش يعني من منازل مهدمه موحشه ما بيها هو لما صدها في البيت قال لي لما يده موحشه طلله هنا حال نعم مية آه بمية قديمة بمية محشا طلب فمحشا حالي طب ازاي احتساء؟ هي نكرة مستوفية؟ هي نكرة ولكن صاحب أن الحال هنا مين؟ طلب كلمة طلب نكرة فإيه لسبب أتاتي النكرة صاحبة بحالي؟ افزاي الحال تي صاحبها نكره المسوّض في هذا البيت ان الحال تقدمت على صاحبها يبقى لو الحال تقدمت انا صاحبها ساعدتها يجوز ان يكون صاحب الحال نكره ماشي؟ وبعدين يبقى اما ان تتقدم الحال على صاحب النكره فيجوز او ان النكرة لي لا تكون فقط يعني في قمه الخفاء والابهام لا بتكون ندره ولكن من نوع مخصص ووصف المال لها بعض الخصائص لتجعل فيها شائبه تعريف ايه الحكي ان ممكن تخصص هذه الندره اما ان تضاف الى شيء او توصف بوصف فتصبح ندره مخصوصه يعني ندره ولكن لها وصف ما يوضح المساله قليلا طلبت ذلك بالنفرة مضافرة قالت القول تعالى في أربعة أيام سواء في أربعة أيام سواء أربعة أيام سواء في أربعة في أربعة سواء سواء يعني مستويان كلها زي بعضها حالة من أربعة فالأربعة نفرة ما الذي سوى أن تأتي الحال من نفرة أن هذه النكرة موصوفة أو هذه مضافة إلى ايام أربعة أيام في أربعة ايام ما هيش أربعة إذا مطلقة في التنكين مع النشر حين هي أربعة إيه؟ لأن هي أربعة أيام هي أربعة أيام فالإطلاق فخصصت النكرة فجازة تأتي صحبة لحاجة أو تخصص النكرة برص كما تتحولي نجيت يا ربي نوحا واستجابت له في فلك ماخر اليمي مشهونة نجيت يا ربي نوحا واستجابت له في فلك ماخر اليمي مشهونة مشهونة هنا ايه؟ حال في صحيح حالة؟ كيف كان هذا الفلك الذي نجى الله فيه نوحا على رئيس الله؟ كان مشهولة. تمام؟ طيب ما لأي سوى أن الحال من نفرة ولا؟ تتقدم الحاله على النحو المصري ان خصصة نبدا خصوصا بوصف دي لو ما ينفعش قلت دي مشحونه طالعه بصفه ساكنه يبقى دي لكن لما خصصت النمره في الوصف ادي قلت الناقل في اليمين جزا ياتي منه بحاجه اولى مشحونه قلت في اليمين مشحونه وارد جدا سؤال زي ما جاءت كلها في الامتحان بتاع نصف الاول انا نتيجه سؤالي يقول اذكر الشاهد في هذا البيت لما استشهد الشارح بهذا البيت وممكن اقولك في جبل حالي وممكن اقولك في جبل <تص> هو البيت ايه في مرة واحدة لو البيت ايه في بابين انا افهم ان يعذر الناس لازم تقولي انت اصدق على اي شيء في يوم لأنه هذا البيت هو إيه كتب موضوع وقال لما يكا موحشا طلب من نوعه فأناه وخيرا مقاين الشادف؟ مقاين الشادف ودعينه معالج جواز سرب الشادف مقاين الشادف وسرب السرب الشادفين من غير مقاين جابت المدرية إيه؟ نقول الشاهد قوله موحشا طلب حيث جاء الحال من نتراك جاء صاحب الحال ناكرة. والذي سوى كذلك أن حالة تقدمت على صاحبها. لميزة محيشا طارلو مشينة طيب. محيشا طارلو أيه جاء صاحب الحال ناكرة وسوى ذلك تقدم الحال على صاحبها. وكذلك في أبعاء أيام سوى مجيء صاحب الحال ناكرة أنها قضيفة فخصصة أو أنها وصفة في كل مما شدت ارواح لتو. طب ايه معرفة? طب ايه عضيفة الى معرفة عشان تعرفة لا. الى التضافة لا تعرف. تخصص. ولكن انتعرفت جدا عضيفة الى لاحظة المعارف. بس عشان مهمة? الاضافه الى المعرفه من الضبط النكره الى معرفه احنا قلنا ايه اضافه على والمعرفه وذكرنا اقسام المعرفه الخمسه اخر واحد في ايه والله نضيفه الى احد هذه المعارف وقلنا ان النكره اذا اضيفت ان ان الى معرفه ارفعت وتضمن نوع فإنها مضاف إلى عالم فرقة العالم مضاف إلى معرف بها ربك المعرف بها الا المضاف إلى طويل فإنه ربك العالم فقط ولا يلقى إلى معرفة عنه. هذا إذا ما أضيفت الناترا إلى معرفة إنما إنا في الآية هي الأربعة أضيفة إلى معرفة في أربعة ايام وما إحنا عارفينهم الأم وأيام بالضبط نربعة فما زالت أنت تعرف هي خصص لو كان تكون معرفة يا عشب محمد ما كانش بقى إيش كاية ولا كان بقى إيش هاتش من صاحب الحال أصبح معرفة معرفة بالضغط صح؟ طيب القريب الحال، القريب داب الحال هو التمييز عنها الأول تشابه، تشابه، تشابه، تحويل جدا البداية من التعريف شوف التمييز باللغه دي له معنيين الاول التفسير بالطبع تقول ميزت كذا يعني قصدته والثاني الفصل فصل بعض الامور عن بعض تقول ميزت القوم تريد انك فصلت بعض عن بعض اما التفسير واما الفصل والتطبيقه شوف احنا عرفنا حال في الباب السادس بان هو اسم الفاعل المنصوب المفرد من بين النياات هنا التمييز هو لزم الصريح جفاف بسيط هناك الحال كان صريح او مؤول هنا التمييز لا يكون إلا صريحا لا فيش حد اسمها تمييز مؤول من الجمله الفعليه او جمله اسميه او شكل الجمله لا يدخل هذا في باب التمييز موجود في الحال فقط اما من يهدف يسعى اي ساعات هنا التمييز يرد ان يكون اسما صريحة الاسم الصريح المنصوب ومعنش بالتعليف فضلا مع المشترط خيني أن يكون فضلا وإحنا ممكن نزود هنا الفضل الم... المفاست وقليمة للبرلمة هناك من الآيقات هنا من, من الدواد أو النسر ونشوف يعني إيه الضوات ويعني إيه نسر الرسم معناه ان أن التمييز يكون فعلا ولا حركة وقولنا وقول لاخراج الاسم لإخراج إسمه فإن التمييز ذا يكون جملة ولا شبه. ده لا يوجد ولا ضرر بخلاف الحال كما تجربه اما قوله المفسر لمن فهم من الذوات او النسب لا يفيد التقسيم ان التمييز قد يكون تمييز ذات وقد يكون تمييز طيب تمييز ذات يعني يعني في جمله فيها كلمه الكلمه دي فيها نوع من الابهام مش مفهوم اوي هو ايه المقصود بيها فلو كانت كلمه منصوبه معناها ترفع هذا الابهام وتفسر هذا الخفاء في معنى الكلمه الواحده اللي هي الذات دي فاعرض دي الكلمه تمييزا يقول هو ما رفع ابهام اسم المذكوره قبلها وتمييز الذات ما رفع ابهام اسم ذات واحده جو كلمه واحده في الجمله فيها بعض الابهام وخفاء فياتي التمييز فيرفع هذا للخفاء وقد يكون التمييز يأتي مع المعدودات أو المقادير أو الموزونات أو المكيلات أو المساحات إنه هو التمييز بعدد يعني إيه؟ بأيسر في في التقسيم، هو التمييز إيه في العدد نحن هنجد رائده أحد عشرة كوكبا لإنه وكاننا السائلين زي قولنا إن الحال يصبح مجابا عن سؤال مقدور بكيفة التمييز أصبح إجابة عن سؤال مدو بماذا ماذا؟ إجماع فا إني رأيت أحد عشر وهو في الامن في جملة شر وكمان إني رأيت أحد عشر واحد يسألني أحد عشر ما هو لفه كمان إذا إجابة على سؤال مدو بماذا زي ما أحد, رأ... رأيت أحد, أحد جاب عن سؤال مدو بكيفه طيب واشتريتم ترويتم إن عند الشهور عند الله إثناعشر إثناعشر ماذا شاف؟ نعم المعنى لم يثبت أديب أكان البُعد الأساسي المتذكّر أو الخاطب تمام؟ ولكن قد يأتي بعض الجمل مش محتاجة تميز المعنى هو فقط. ينظر بيقول جملة اسمية يكون بيها تمييز. ولكن لو في السياق الجملة ما يحتاج إلى تمييز. يصبح التمييز من المنظومة بس الجملة دي. هو ما زال الفطر بقية الترميل المساسي. يكون لها باسمية. هو المطلوب من تعديد الفطر ان هو يبعد الخبر اذا جاء حالا او جاء اشتبه ان يكون تمييز. نعم? ما يلاسه طرفاً في الإسناد يعني لا هو المبتدأ ولا هو الخبر ولا هو الفعل ولا هو الانتاع البطاعة دول يتبه وبعدين بعد قدأت جمع عينها كمتبت فيها الزمان بس ما أرثر الجمع للأغر اللي ما احتكدش التميس تمام؟ واشتريت أطمر زيتاً أو الملئات نحوه واشتريت أدبت قمحاً أو المساحات نحوه واشتريت أطمر فدانا الله كل دي تمييزات ايه تمييز زواج يعني فيه ده في الفكره ولدي فيها الهام فجاء التمييز ففسر هذا الالهام والخبر اما تمييز النسبه بقى هنا نيجي مساله الاسنان في قبلي الجمله شيء نسبه إلى شيء ارس خبر الى مبتدا ارس الى فاعل الى فاعل والعلاقه بين الفعل والفاعل او بين المبتدا والخبر او نسبه, للخبر. نسبة الخبر للمبتدا او نسبه الفعل والفاعل فيها نوع خفاء وابهام يعني مش مفهومه اوي فياتي التمييز فيوزير هذا الخفاء وهذا الابهام لما قلنا واشترى على راسك لو. لو انا سكنت حتى يتخيل ان الراس ايه مثلا يعني في شرائط نار كده طبعا من دماغ كل واحد يعني شعبه ده لما جاء قوله شيبا فسر الإجمال في اسناد الاشتعان إلى رأس يعني نسبة الاجتماع إلى رأس مش مفهومه لكن لما قلنا بعد ما قال عز وجل واشتعب رأسه شيبا فهمنا ان البياض ضرب جدا بالشخص حتى بدأت كلمها شمسا عنا عشان نصير مختلف، تمام؟ فهذه نسبة نسبة الفاع الفاع الجفاع أو نسبة الخبر اللي مكتوب برضو فيها فاع و فيها مفعم، فيأتي في في تميز تزيد هذا الفاع ويزيد هذا المفعم، واسمه اسم تميز إيه نسبة؟ يعني مميز علاقة بين حاجتين نسبة حالة لحالة. الصوت الأول تميز الداء مميز كلمة واحد احد عشر. إيه ثلاثة ت. ايه افتنا اه الدربة ايه طرح كلمة معاية فمو يزال او خوصة رأس الابهام بكلمة اما التنميز المستر فهو يفسر الابهام في, في نسبة كلمتين لبعضهما البعض وهو ان كل التنميز ده يدفع معينة صلاقة الجملة فما يبقش تبيز بس يبقى فاعل او معينة صلاقة يبقى مفعول او مريد صيارة الدولة يبقى مهتدى يعني هذا التمييز اللي هو التمييز النسبة قسمه الشياري الحين اي شيء من عشان مهتمين هو نشرح المقدمة قسم تقسيم مختلف عن هذا اختلف تماما ولكن هذا التقسيم جيد تقسيم الشيط معني عن الحمين تقسيم جيد فهو دول قسمه التمييز الدات ونسبة وعندما لك هذا النسبة قد يكون محولا يعني جمله وعد ترتيبها باسلوب اخر وقد يكون غير محول يبقى ذات ونسبة، وبعدين النسبه ده قد يكون محول وقد يكون غير محول وبعدين هذا المحول يبقى يكون محولا عن فاعل او عن مفعول او عن مبتدا بالذات لما هنا واشتعل الراس شيبان مش انا ينفع ورين تركيب يجب ان اقول واشتع على شيبه الرأسي صح؟ ينفع ورين رص الكلام خارج القهام وقول واشتع على شيبه الرأسي يبقى كان اصلها فعل واشتع على شيبه الرأسي كان اصلها ايه؟ يبقى داك نيز نسبة محول عن فعل محول عن فعل لما كانت العرب تقوله تثق تفقى... قرأ واحد ما ينول سديد تثق قرأ زيد شاحما تثق قرأ زيد شاحما الأول من غير شاحما تثق زيد جماعا أين تثق قرأ رجل ففي إبهام قفط فلأ كلمة شاحما فكسرت هذا إبهام تثق قرأ زيد شاحما يعني على وجه ودي ممكن يعس لغتها وكتبه فتبقى تثق شحم شاحم زيد صح شيء مع سليم انها برضه تمييز نسبه محول عن فاعل اما لما قال عز وجل وفجرنا الارض عيونا وفجرنا الارض لوحدها فتسائل فجر الارض واخرج منها ماذا لماذا فجرنا عز وجل فجاء كلمه عيونا تفسرت هذه النسبه نسبه التفجير الى الفاعل وهو الله عز وجل بانها تفجرت عيوناً صحيح نشوف اعاده صياغه الكلام يبقى فجرنا عيون الارض يبقى تمييز بالنسبه فاستخدمت التقدير الى المولى عز وجل محول عشان انكن اعاده صياغه الجمله عن مفعول به محول عن مفعول به وثالث واخر نوع من التمييز المحول هو التمييز المحول عن مبتدا عاده ما يقول بعد افعل التفضيل يقول فيها افعل التفضيل قال أنا اكثر منك مالا واعز نظرات اكثر منك مالا لو قلنا قال انا اكثر منك متوقف حد فين في إبهام اكثر منك ايش لما قال مالا زال هذا الابهام ولكن يمكن إعادة صياغة الكلام بحيث أنا أقول بطريقة مختلفة أن فلان أكتر من فلان في المال، فأقول بدل أنا أكتر من كمال، أقول مالي أكتر من ذلك. صح المشكلة، إيش ناس معه؟ موقع مالي هنا يتجول مبتذل، هذا تمييز، نسّل. بيقوله أفصل إذهام في هذا التفاضل بين اثنين الكلام مالا في الكلام أقوى منك ما لم ومحور عن مترد يمكن عارس لغة الكلام فنقول مالي أكثر منك فلان أحسن من فلان خلقا خلق فلان أحسن من خلق فلان لوضع تمييز نسبة محور عن وأما تمييز النسبه غير المحول عن شيء فعاده ما ياتي مع افعال الامتلاك امتلات الدار رجالا امتلا المسجد عبادا امتلات الأرض خيرا ان شاء الله عز وجل وامتلا الاناء ماء فلا تمييز نسبه لان نفسر نسبه الامتلاك الى الاناء او المسجد الى الناس بنفسه او من اتلاء الى المسجد او من اتلاء الى الدار او من اتلاء الى الارض بماذا اتلاء اتلاء البناهو ماءا ولكن ما ينفعش تعيين ترتيب هذه الجملة باي شكل من الاشكال ولا تخلي ما هنا فاعل، ولا تخليها مفعول ولا تخليها مبتلة لازم تبقى فيما هي اتلاء البناهو ماءا ما هنا ايه تنييز مصور وعلامة مصرية وبعدين ذكرت شروط التمييز على عجلة قال نشتغل في التمييزي أن يكون ندرة ولا يقول إلا تمام الكلام التمييز ذا قلت أن يكون ندرة فليجوز أن يكون معايتها طيب ولو فيه معايتها <تصفيق> هل ينصرف هلاء مش هيقلبوا أنه حاجة أبدا فليجوز أن يكون معايتها أما قال الشاعر يعني هو مثال ايه مثال التمييز فيه معرفة معرفه ايه؟ انه ولكن دائما ابدا يا اخوان طريق او والله رغم ان الكلمه عرفه بان في هذا البيت الا ان انه هذه ذات التعليق اللي, اللي ما قال دفعت على الكلمه ظلت نكره مش عارفين بالضبط عن واحد من اعاده هذا الجنس هو المقصود دي رايتك لما انا عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا طيس وعن عملي صددت وطبت النفس طبت النفس هنا هو يقول النهاية دي لا تجد تعريفها فإن المعنى في النهاية وطبت نفسك وطدت نفسك فالمعنى هو اللي حكم ورغم ليه من اللفظ من أقوى المعارف هو المعارف الآن إنما المعنى ارجعه الى النفس. فظل من الممكن أن نقول تديس ظهر من أن مع أنها معرفة بأدب. <تصفيق> طب أي حد يقرأ، يقول إن أنا مهمل. هذا في التعريف، لأن المعنى المؤول قوي جدا جدا في على الضعف الضار، وهو معرفة. وفي الآثار بتاع القراءة، فجأة أن, أن تكون كلمة نفسها هنا نفسه تظهر تميزا، وهي معناها معرفة بأدب أن أدي مهمل. طالب البيئة زي لا يفيد ما دخلت عليه تعريفا طبعه نبعه وبالتالي يكون موافق خلال شرط وهو ان يكون التمييزه نبعه وشط الثاني يكون فضله بمعنى ان يكون من رقناه ينبسناه لا تزاعت ولا باعك ولا مخلطة ولا خار واعدين بعض الفروق عدى المخايا قوال عشر فروق من حال التمييز من ضمن ولا يجدوا التمييز ان يتقدم على عمليه يعني ينفعش التمييزه بل لا يجيء للا بعد تمام الكلام اي بعد سنتاجك فعلي فعلا ممكن من وبعدين انا نور انك السفنان؟ السفنان انا استثناء نعم استثناء اه استثناء ده انا عندي نخبر الله ورحمة اخذنا استثناء ik heb een Ik een andere. Ik Ik heb een een andere. een Ik heb een